اروحك امر روح النبوه تصعد سيدي يا يا يا يا ابا عبد الله اروحك امر روح النبوه تصعد مِنَ الأَرْضِ لِلْفَرْجَا وَالْحُرُوفِ سُجِّدَ وَرَأْسُكَ يَا أَيُّهَا يَا أَيُّهَا يَا أَيُّهَا أَمْرَأُ الرُّسُبِ عَلَى الْقَمَرِ سندروخا ام مستودع العلم والحجايا لتحطيمه جيش من الجهل يا احمد و امك وامك يا يا انا ام امك يا يا بترهد فدا بنشيج قلبها متنهد و شاءت الارض السماء واحده تنعى واخرى تعدو وقد نصب الوحي العزاء ببيته اي ترى اول ليلة تختلف الدمعه تختلف تتوثق غير شكل تسجل غير شكل طلع لك آهل محمد وآل طلع لك آه آهل آه, آه الاه يوم القيامة تشوف غير شكلها نتشوف يوم القيامة الآهل القيام تقول له قابل حياة كلها آه اه يا وقد نصب الوحي العزاء ابي بيته اي عليك حد عدها يا, يا محمد فأي قتل هصلة الشمس هذه أجوبة أجوبة على أسئل لماذا تبكون على الحسين لماذا باقينا إلى الآن بأتبكون على الحسين آي آي آي آي آي الشمس جسمه يا يا ومشهدها بين اصله يا يا يا ابا صالح وايذ بيع الداسه الغير يا ابو عبد الله فداك أمي وأمي يا أبا عبد الله فداك نفسي يا أبا عبد الله فداك أولادي يا أبا عبد الله أتلوك ومن الماء منعوك ثم بجرد الخير عمد سعقوك رحم الله من نادى ثلاثاً ايذبح هييره فايذبح الداهزل خيل وين هل انا هي وفرسانهمامين بكره هي أنا أنا أريد ولي الشباب إذا ماكوا أنا أقطع الونا ترى شعة أي نصب العزايا وبكوا علي هاي بعد بعد بعد فرح فاطمة ليش فاطمة هالفات حسجل مالها ليش فاطمة هالفات حسجل وبيدها القلب تسجل ياهو أبو الونا الصادقة ياهو أبو الونا الوفية يا عت اينا كياها يا أبو عبد الله وصرخناها بهذا البلد هاي الصرخة ونبقى نقولها لو قطعوا أرجلنا واليدين نأتي كزحبا سيدي زروا بريحي بعد قتلي واقصدوني وكوا على عم الرزي سمع. سمع عندك أمن كل ما شربت ما يا شيء كل يا شيء اذكروني غابه مشربي قطره موجوده <تصفيق> عطشى ايام غابه ما واحد الا مصايه من قبل الوجيعا يا والله مصاب ما جرم مثل يا قول أبا عبد الله شلون ما واحد اللي نصاف من قبل الفجيعة وما مصاب ما جرى مثل الشيعة شفت أحد ذبحه على الصدر الرغير أشر بإيده قول ما شفنا ما شفنا قول ما شفنا, ما شفنا يا أبا عبد الله يذكر احد بحايا وعلى صدر وين الشباب شمسجل اول ليله ايدك ايدك, إيدك. انا الوالده باوعدك ان اذا مو ان المطلوب نقطع القى ما نقرا بعد انا الوالده يا فاطمه انا الوالج والقلوب لا بعد بعد, <تصفيق> بعد, بعد <تصفيق> يلا يا يلا يلا ما دام طلعت من القلب يلا ودار عزبني ودهور عزفني وين ما الله آه على ابني وينها صرخه الشباب اويلي على ابني مات